بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ولبات الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبوا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 ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وانك في رمنا الناس بلقا ربهم لكافرون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 فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُ السُّوءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم مجرمون شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعه يوم اذ يتفرقون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 فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُسُونُ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وكذلك تخرجون ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم ما اذا انتم بشر تنتشرون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 بفضله ان في ذلك لايات لقوم يسمعون ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماءا فيحيي به الارض بعد موتها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 ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فاتى ذل القربا حطه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لّتُرْبُوا فِى أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ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 يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضل انّهو لا يحب الكافرين ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بمره ولتجري الفلك بمره ولتبتغوا من بفضله ولعلكم تشكرون ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين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 فانظر الى اثر رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن ارسلنا ريحا فراووه مصفر لاضلوا من بعده يكفرون فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ دُعَاءً هُدًى وَلَوْ مُدَّبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ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 فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ